وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَافِلَةُ أَمِنِيًّا قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً أَمِنِيًّا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دونهم امرأتين تذوذان قال ما خطبكما قال تالا نفي حتى يصدر الذعاء وأبونا شيخ كبير فتقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت, قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما تقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القطط قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجر فالقوي الأمين قال إني إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشفق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين